بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسل الله على محمد وآل الطيبين الطالب الحقيقة الشرعية لا شك في أن المسلمين نفهم من بعض المخصوصات الصلاة والصوم هما معاني خاصة شرعية. بأن هذه المعاني كثة لم يكن يعرفها أهل اللغية قبل الإسلام وإنما نقل تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية لا شك فيه ولكن الشك عند الباحثين في أن هذا النقل في عصر الشارع المقدس على نحو تعيني. او التعيني فتثبت حقيقة الشرعية او انه وقع في حوث يعني بعد عصر الشارع المقدس اتباعه المتشرعة فلا تثبت الشرعية بل تثبت الحقيقة الشرعية الكلام يكون في مطلب جديد هين الحمد لله تعالى مطلب الواضع باقترب حاسب البوم هل توجد عندنا حقيقة شرعية أم لا؟ هذا البحث هل توجد عندنا حقيقة شرعية أم لا؟ ما المقصود بالحقيقة الشرعية؟ ما المقصود بالحقيقة المتشريعية؟ عندنا حقيقة. الحقيقة هي, هي أن يثبت. وضع الفاظ العبادات لمعانيها المستحدثة، يعني الجديدة على زمانه، صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ثبت، الحقيقه الحقيقة هي أن يثبت أن الفاظ العبادات لمعاني أقصد الخاصة، يعني الأفعال المقصودة لمعانيها الخاصة. على زمان شع يعني على زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان بالتعيين أم كان الوضعين فإذا وضعت الألف العبادات لمعانيها الخاصة لفظ الصلاة وضع للافعال المقصود لفظ الحج الأفعال المقصودة لفظ الصوم الخاص إلى آخره إذا ثبتها زمان النبي سواء بالتعيين أو التعيين إذا هذا الوضع على زمان النبي تسمى الحقيقة بالحلم الشرعي أما إذا تلك الألفاظ لمع خاصة ألفاظ العبادات بعد زمانه تسمى الحقيقة حقيقة متعية هذا الفرق بين الشيء المتشرعية أنها وضعت بعد زمان النبي حقا متشرعيه هنا هل توجد عندنا حقيقة أم لا؟ المصنف مصنف ما قال أنا أقول. نقول أولا لا إشكال شبهه لا إشكال ولا في وجود الحقيقية بحثنا عنها في بحث سابق سميناه ببحث الوضع في بحث الوضع واضع للغة واحد متعدد وإذا كان واحد كان متعدد من؟ هناك وضعوا الفاصة لمعاني خاصة وضعوا لفظ بيت، لفظ لفظ شجرة، لفظ سماء، لفظ أرض، وقمر، وحجر، تأخري هذه كلها ألفاظ لغوية. العرب القدماء آوى القدماء للغة وضعوا هذه الألفاظ المعاني اللغوية. لفظ أسد على لفظ رجل على ماذا إنسان امرأة لفظ لمعنى هذا وضع لغوي. الفعلية لا شك ولا إشكال في تبوط هذا أوله ولا شك أي في ثبوت الحقيقة الأرثية هي تنقسم إلى قسمين أرثية عامة وحقيقة أرثية الحقيقية الحقيقة الأرثية العامة اللي مربوطة بالعرف مطلق العرف العرثية الخاء أما الحقيقة العرف اللي مربوطة بأهل عرف خاف اهل الفلسفه اهل الفقه مثلا هناك ألفاظ خاصه في الفقه الحلال والحرام الواجب الاحتياج هذا حقيقه لكن حقيقه فقهيه خاصه لانها مختصه باهله وكذلك في النحو ايضا هناك حقائق او حقيقه عرفيه نحويه كيف مثلا اهل النحو أفضل مبتدا لفظ الخبر المضاف والمضاف إلى, الى, الى اخره هذه الفويه وأهل الفلسفة أيضا وضعوا فإذا حقيقة عرفية كانت عامة مربوطة بالعرف العام فمربوطة بعرف خاص عرف الفقه في الى إلى الاخرين. هذه أيضا ولا شبهه في ثبوتها إنما البحث وقع أننا في بعض الأحيان نحن عن المسلمين نحن مين نجد هناك نجد هناك ألفاظ مثل لا مثل لفظ قيام الحج هذه الألفاظ نغوية كانت نغوية كانت وضعت بالوضع اللغوي قبل الإسلام بعد الإسلام هذه نقلت من معانيها اللغوية إلى معاني مستحدثة استحدثة مثلا لفظ الصلاة في المعي تطلق على الدعاء لك يعني دعيت لك أما بعد فهذه اللفظه نقلت من مقديم معناها اللغوي إلى معناه وهو الأفعال المخصوصة من الركوع والركوع والسجود إلى آخره وهكذا في قبل الإسلام الحج عن القصد حجت إليك يعني قصدتك أما في عهد الإسلام فلها معنى خاص وهكذا الصيام وهكذا معاني أخرى فلا إشكال في وجود ألفاظ شلعان في عهدنا عهد المسلمين كانت قبل الإسلام تستخدم في المعاني ثم نقلت وبحثنا وبحث. هنا بعد النقل حتى تم النقل هل على زمان الشارع المقدس يعني على زمان الله عليه واله وسلم انعت هذه الالفاظ حقائق فيها الجديده بعد زمان النبي يعني على زمان المتشرع حتى حقيقه متشرعيه لا شرعيه أصل المطلب أين؟ أصل المطلب بعد, بعد نقل الالفاظ خب هل وضعت عرع؟ كيف توضع؟ نقول التعييني أو بالوضع كيف يتم الوضع التعييني التعييني على زمان الشارع؟ الوضع التعيين أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم. على المنبر في المدينة ويقول الناس أنا الشارع تقدس أضعه لفظ الصلاة لهذه الأفعال هو يصرح فيصير وضع تعيين لأن الشارع يين بالتطريح هذا معنى أو بالتعين بالتعين يستعمله النبي شارع عن في حياته يستعمل في الأفعال المختوص. لا يصرح. يقول وضعته، ولكن لسان حاله من تلك الألفاظ يقول هو يستعمل إلى الصلاة. ينادي يا بلال أفضل الطلة. يقول وضعه، ولكن يستعمل الألفاظ في المعان. فيصير الوضع وضع لأن يستعمله الأصحاب والمسلمين والمسلمون وإلى. فيصير تعين لكثرة الاستعمال. هذا الوضع التعيين والتعيين طب نعود الى اصل البحث هل عندنا حقيقه ام ليس عندنا حقيقه شك سؤال ما هي ثمره ما الفائده قبل ان تتعبوا وتناقشون وتناقشوا معكم وتقول قلت قبل هذا الفائده من البحث ابن بصني يقول الفائده والثمره على القولين لو قلنا عندنا حق أو ما عندنا بل عندنا حقيقة متشر تظهر الفائدة هنا كيف تظهر لو ورجت لو جاء من الشارع في القرآن آنة المطخرة هذا اللفظ مر معه قرينة فدل على أنه وغوي أو وضع للمعاني الشرعية فمعه قرينة فلا بحث إنما البحث إذا لفظ مجرداً عن القرينه منذ من دون قرينه تدل قرينه أن الصلاة هي المعنى الجديد اللغوي على ماذا نحمله ماذا نحمله إذا لفظ مجرد في السنة جاء لفظ لفظ الصيام لفظ الحج جرد عن القرينه على ماذا نحمله؟ هل نحمله على الشرعية؟ قاطعية مثلا المصلّف يقول نقول بالحقيقة الشرعية إنّا عندنا حقيقة شرعية فنحمل معنى جديد لا شك نحمله الشرع لا شك في هذا إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية فعلى ماذا نحمله؟ نحمله هنا أو نحمله على قيم اللغوي في المسألة قال في المسألة في قول قول يقول إذا لن نقص الشرعية قول يقول وجاء اللفظ قول يقول نحمله على الحقيقة لماذا؟ لأنها الأصل في أن المعنى لغوي كان ثم نقل في الحقيقة لغوي قول وقول يقول نتوقف نتوقف لا نقول أنه لا نقول بحمله على الحقيقيه ولا نحمله على الحقيقة المتشرعة بل الأفضل أن لا نصل برأينا نتوقف عن كلا القولين واضح السمرة هنا وقول آخر بالتوقف نعم لا لغوية ولا متشرعية المصنف يقول أريد أن أتكلم أريد أن أحقق المطلب يقول له تفضل ماذا تقول يقول, يقول أحقق المطلب بهذه الطريقة نقول الواضع لمعانيها الجديدة المستحلفة في الشارع يتم بأحد أمرين المصنف يحقق البحث يريد أن ينتهي يقضع الالفاظ لمعانيها الجديدة التحدث في الشارع يتم باحد ما هما يقول اما الوضع التعيين او يتم بالوضع تعين ثم يقول اما الوضع التعيني ان الشارع عين يثبت فهذا لم يثبت ولو ثبت لا نقل إليه كواتر أو نقل أحاد نقل إلينا، ولكنه لم ينقل، لم ينقل ولو نقل إلينا لبأن أحد الأخوة الإعلامي يقول: يقول الشارع عينا عين الشارع قد يكون هكذا عين قريبة معينة وخفيت. وكيف تحكم أيها المصنف الوضع التعييني من الشارع لم يثبت ثبت ولكن خفي علينا نحن الآن في هذا العصر المصنف يقول في جوابه على هذا القول ليس هذا الأمر من الأجب أن تخفى هذا الأمر مو قضية سياسية سيخفيها المسلمون وليس قضية تاريخ كولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه حتى يخفى أن النبي عين أمر سهل وبسيط لغوي. وليس محل محلخ المسلمين. ولو كان النبي هو الذي وهو الذي صرح عيان، لنقله الينا المسلمون. وليس هذا الذي يخطى. ليس من القضايا السياسية ولا من القضايا التاريخية المختلف عليها. اذا تعيين النبي لم يعين. يبقى تعيين. المصنف يقول أما على زمان الأمير الله وسلامه عليه فهو ثابت أن الألفاظ استخدمت في الجديدة بل تعينت في الجديدة لماذا؟ لأن بعد النبي قال النبي إلى زمان الأمير فترة طويلة وقد استخدم المسلمون لفظ الصلاه في الأفعال لفظ الصيام لآخره فأصلح حقيقة في المعنى الجديد جناً قطعا على زمان من؟ على زمان الإمام والله وسلم فعلى زمان الإمام لا شك أنه لو جاء لفظ على زمان نحمله على المعنى الجديد لا شك في هذا إنما الشك في زمان النبي يعني قبل الإمام سلام الله في زمان النبي المصنف يقول لم يثبت في الوضع التعيني لم يثبت لم يثبت ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المصنف يقول لم يثبت وان كنت ليس ببعيد ثالث ثبوت التعيين بالتعين الثبوت ليس ببعيد ماذا نقول بل نظن بالزمان النبي مو بس ليس بعيد بل نرى الثبوط التعين في زمان النبي ولكن ولكن والظن في مثل هذه الامور لي من الحق شيئا ظن بس ما عندنا دليل قصعي بالتعيين على زمان النبي يبقى ان نقول له ايها المصنف اذا دع اجئ الى هذا البحث هذا المصنف يقول لان اكثر الروايات ورد على اي زمان زمان لا من الائم المعصومين فمن زمان الايرطمه كنا نحمله على أي معنى على المعنى الجد وما بعد فلا بحث في هذه المساله ان لم تكن كل الروايات الينا على زمان المعصومين بعد النبي فتثبت في الألفاظ الحقيقة الجديدة في المعنى الجديد المستحدث يعني المعنى الشرعي أفعاد بعد الإمام نعم فماثم وهذه نقلت إلينا على زمان الأئمة في هذه الألفاظ أبدا من هذه العوايات المصنف يقول ليس ببعيد ثبوت الحقيقة الشرعية بالتعيّن لا بالتعيّن ويقول وضعت كذا لكذا لن يقل وضعت هذا يصير حقيقة شرعاً يصير المتعيّن شيخاً متعيّن ولو نعم لو نعم يعني في حقيقه شرعيه تعي متعي المصنف يقول انه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا ومن هنا لان فائده البحث لان اكثر الروايات تنقله على عصر ان الأصوليين لم يبحث هذا البحث قبل ان نحاز لهذا البحث اذا الروايات اخذت من المعصومين بعد النبي فما عندنا شك البحث لو شككنا وإذا الروايات لم يكن كلها على زمن لعنة عليهم فلا يشك عندنا في حمل هذه الأحداث يبقى أن ي المصنف إشكال الفاظ الواردة في القرآن هاي بعد مو على زمن المعطون أيها المصنف قل إشكال يقول ندفعه بجواب سهل يقول نقول الفاظ القرآن آن محفوفة بالقراءين دل إما على المعنى اللغوي ولا الشرعي فإذا القرينة بحثنا إذا كان مجرد عن القرينة والألفاظ القراءة مع القرينة فلا بد <تصفيق> فنحتاج أن نلجأ إلى القرآن. لفظ السيارة، لفظ الصلاة، عفوا لفظ المعاملات من الأشياء الخارجية، لفظ السيارة، وفظ في ماذا؟ مثلا نأتي إلى مريم عليه السلام. تقول إني نذرت إلى الرحمن صوما شن علينا اللي الصوم اللغة والحب. يا صوم، يا صوم شنو؟ يا صوم صوم شرع عندنا. لكن هناك قرين نظرت إلى للرحمن صوما هذا ما نفهم الآن. فلان. فصار طوما. الصوم هل قرينة بعد طوما. صار واضح. المحفوظ بالقرائن. أدى لأما. شيخنا إذا جكتنا. وليس هناك قرين قال معه القرائنة. الكلام بحثنا كل لك. أن هذا اللفظ موضوع على زمانة أو بعد الشارع. على ماذا نحمله. هذا محل البحر. في المسألة أقوال عند الأموات. <تصفيق> إن قل نعم نعم في التعيين نعم <تصفيق> نعم في القر... في القر... فنحمله إما على الشرع أو على المتشنغل على ال... إذا خلى عن القرية إذا قرنا بعد خلع البحثنا في ألفاظ العبادات المعاملات معنى اللغوي واضح يعني بيع بيع سيارة سيارة قائل آخرين يعني كلام ألفاظ العبادات ما أدرى اتضح المطلب عند الأخوة جميعا استفسار إشكالهم مقبول هذا شيء ما مو مو شرعي بحثنا في حتى بحث ألفاظ حتى يريد هذا البحث البحث الألفاظ العبادات أطلقت للصحيح أو لل الذي مهد للبحث الثاني لا يستبعد أن تكون شرعيا لكنه ظن والظن لا يغني من الحق كيف نرى الشيخ المدفار البعض يقول الشيخ الحقيقة الشرعية مين الجذب ما يقطع عنده مين للحقيقة الشرعية الشارع الثاني يجيب نقرأ بي من هو هذا والشم في التقل حجة قال تفضل اذا السلام عن الناس الناس على اناضك او المتشرعيه منحت ما النبي النبي قبل ان يقول صل اذا رأيت السه من الهلال قبل ان يقول هذا هل فعدل منها الناس قد نقلنا لفظ الصوم من الصوم الكلامي عن الكلام عفوا بالصلاح؟ قال هذا او لا هذا محل البحث. اطلق على المعنى الصلاح ثابت لكن قد يكون ثبت من النبي انما كلامنا هل النبي صرح وضعت الصلاة لهذه الصلاة هل قال قال او على زمانه تعين شرعي اي والناس المتشرعين لا التعيين موله التعيين انت فانت مع التعيين المستفيد هذا الراي ايضا المصلح يقول لا يستبع لكن مو بالتعيين بل دعايش في شريعه في وجه اعلام من الاعلام حتى نقرا نشوف شو يقوله اعلى الحقيقه الشرعية لا شك في أننا نحن المسلمين نفهم المقصودات كصلاة والصوم معاني خاصة شرعية. وإذا واحد قال صلاة نفهم معنى المقصود الصلاة. ونجزم بأن هذه المعاني يعني لم تكن قبل لم تكن معروفة بالمعنى الجديد حادث يعني مستحدثة لم يكن اللغة العربية قبل الإسلام. يعني في المعنى المخصوص الجديد ونقلت نقلت من المعنى المعنى الشرعي الصلاح الجديد وإنما من معانيها اللغوية إلى هاري لفظ الصلاة نقل من المعنى اللغوي دعاء إلى الأفعال المخصوصة لفظ الحجم اللغوي القاف إلى المعنى الشرعي إلى آخره لا هذا لا شك فيه وقع عند الباحثين في أن هذا النقل القديم إلى الجديد هذا وقاطر الشارع نقلت يعني اصبحت الجديدة الشارع المقرس على زمانه صلى الله عليه وعاله كيف؟ على نني أو التعين فثبت عين واضح؟ بعد زمان النبي حتى تكون حقا متشرعية أو أنه وقع في عصر يعني بعد عصر الشارع بعد عصر النبي الله عليه وآله على لسان أتباعه المتشرع يعني فلا تثبت الحقيقة الشرعية بل تثبت الحقيقة المتشرعية انقلت ما الفائدة ما لو شككنا بعد عن في نحمله على ماذا الشرعية أو أمور قال والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة الشارع لكن مجردة عن من دون قرينة مجرد عن القرينة في القرآن في السنة فعلى القول الاول الحقيقة الشرعية يجب حملها على صحيح المعان الج الحقيقة المعان الشرعية الجديدة ثاني المتشريعية نسوي قال قولا تحمل على قوية قول فيها فلا تحمل على المرعي ولا على المعانل لغويًا قولان في المبنى بناءً على رأي من يقف فيما إذا دار الأمر بين المعنى وبين المجاز المشهور إذ من إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية المعان المستحدثة تكون على على الأقل مجاز مشهور تكون على الأقل مجازا مشهوراً نبي. يعني هذا يقول صلاة هذا يقول صلاة هذا يقول صر مشغور لأب المصنف يقول ما أنا أتكلم والتحقيق المصنف يقول وفي المسألة فيه أن يقال أن نقض إلى المعامل المستحدثة يعني المعامل الجديدة إما بالوضع التعيني أو بالتعيين أما الأول التعيين تعين صرح فهو مقطوع العدم يعني نقطع بعدم تطريحه لأنه لو كان لو صرحنا لو كان لنقل إلينا كيف انه بالتواتر كل المسلمين بالتواتر أو لا مو تواتر أخبار أخبار الأحض أو على الأقل مجموعة من المسلمين لكن لا يبلغون حد التواثر في التواثر يجي الآحاد الاحاذ فما فوق عشرة اقل قالوا لن من جاء يقول الاحاذ مجموعة افهم الاحبار المتواترة مجموعة من الافحاب من الرواب ينقلون خبر ويمتنع اجتماعهم سواء كانوا عشرة خاطرين اذا كان دون ذلك يصنع في الاحاذ فيجي البحث مطود ان شاء الله قال لعدم الداعي انقلت نقل لكن خفية القرآن المصنف يعدم الداعي إلى الإخفاء ليس الإخفاء؟ مو قضية. ولا قضية تاريخية مهمة لعدم الداعي إلى الإخفاء بل الدواعي على الناس متغافرة على نقله الدواعي يجب أن ينقل يجب أن ذلك أبدا التعيين لم يثبت شق الثاني التعيين. قال وأما الثاني التعيين فهو إذا عدكم ريب صلحوها مما نجبوها لا ريب فيها <تصفيق> ريب مما مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان أمير المؤمنين قامه عليه لا زمان في حصول تعين لا زمان لا نشكا أكثر المسلمين قد يستخدمون بل كل المسلمين يستخدمون لفظ الصلاه لأن اللفظات اذا استعملت في معنى الخوف في لسان كل بل في لسان جماعة زمانا معتدا به أيما إذا كان المعنى جديدا يصبح حقيقة الاستعمال فكيف إذا كان يخدموا في المعنى الجديد فكيف إذا كانت المسلمين قاطبه وفي سنين طويلة خمسة وعشرين عام ثلاثين عام يستخدم حقيقة المعنى الجديد بل لا. فلا بد اذا لحملة تلك الألفاظ إذا شككنا فيها على المعاني المستحدثة فاتجررت عن القرائن في روايات من الأعمى؟ مو في روايات النبي في روايات الأعمى لأن من زمان الأعمى فما فوق حتماً إنما في زمان النبي نعم كونها حقيقة معاني الجديدة في خصوص زمان النبي شير قول أيها المصنف قال غير معلوم ولو بالتعين موت ولو بالتعين ما معلومه وإن كان غيره أصحاب الإشكال المصنفين وإن كان غيره بعيد كان غيره بعيد أصبحت اللغويه حقائق في معناها الجديدة بالوضع التعيني مو لكن يتراجع بل هو بل ذلك يتراجع الآن ولكن ولكن, ولكن, ولكن هذا ظن ولأنه في هذا الباب لا يغني من الحرام لكن أميل قيلان أميله إلى أن أصبح من القائلين بالحب تعييني أميل إلى هذا الكلام انه لا اثر لهذا الجهل نظرا إلى أنه غير مبتلى بها نحن رواياتنا مو بسنة النبوية بالسنة الإمامية رواياتنا عليهم السلام غير غير أنه إلى أن السنة النبوية غير مبتلى بها ما نقلنا لنا من طريق آن آل البيت عليهم السلام إذانهم، وقد عربت الحال في كلماتهم شنو؟ أنه لا بد من حملها على المعانل، على المعانل يعني الجديدة، مو المعانل اللغة. خب إن قلت أيها المفتوح القرآن، ما القرآن المجيد المؤمن القديس، فأغلب ما ورد فيه أفعال العبادات بحثنا مو في غير العبادات. إن هذه يعني أفعال العبادات. او كله تبع نعمم كله محفوف المعين لاعراض المعنى اذا كان المعنى شرح القران يبين مثلا فيقول كتب عليكم الصيام اكون كلوا حتى مضمون الايه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض فمقصود ايا صوم الصوم شرح بعد بعض فلا صائده نسبت اليه ونقول له أيها المصنف قدّف الله روحك أخوه إذا ما قصادنا إيش بيش هذا البحر قال للأول وقل في أمان الله صاب الشرعية ليست على نتقن واحد يعني مثل الضوء الصلاة والحج بعضها مستخدمك في صلاة بعضها في الأمر مرة مثل الحج يعني تختلف كثرة وقلة الاستعمال ليست على نتقن واحد فإن بعضها كثير التداول مثل شنو؟ تستخدم في اليوم خمس مرات بعد الخير وضع تعيوني واضح <تصفيق> <تصفيق> والزكاة والحج لا تيم الصلاة التي يؤدونها كل يوم خمس مرات هره عصره مغربه عشاءه تستخدم كثير لفظة ايضا تثقى تصبح متعينة على زمان الشارع ترعي على زمان الشارع وضع التعيوني حتما جثما الأخوة اللي المعارضين اللي الحقائق في معانيها ال... بأقرب وقت وين متى فالمصمم يجد حقيقه بيا وضع الشرعيه بالوضع الا و صلى الله على محمد واله الطائره